بوك تو كوس كمت كاهاكسا ثمانية وستون سور ويكة كبير صغير كبير صغير سور يا ويكة كبير وصغير كبير وصغير هيلفانت اون زور الفيل كبير الفأر صغير, الفقر صغير مظلم ومضيء مظلم ومضيء هوان بما الليل مظلم الليل مظلم بابا والغ النهار مشرق النهار مشرق ونعي نور كبير السن وشاب كبير السن وشاب جدنا كبير السن جدا. كبير السن جدا. 70 aastat tagasi قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. قبل 70 كان لا يزال شابا. إلوسيا اينيتو جميل وقبيح جميل وقبيح العنكبوت قبيح Paks ja kõhn. Semin van ahif. Semin van ahiv. 10 kilo kaaluv naine on paks. Imraat unha mieta kilo, hea semina. Imra wasnuha miet kilo, hey semina. 50 kilo kaaluv mees on kõhn. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف كالس يا أوداف غالي الثمن ورخيص السيارة غالية الثمن السياره غاليه الثمن. ها يالهت اونوداف. الجريده رخيصه. الجريده رخيصة